بك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره